أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت هدوههم 119. في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت وأمرت أن أكون من المسلمين وان وأن أسلو القرآن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 بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إِنَّ فِي الْعَالَمِينَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعَيْنِ يَسْتَضِيعُ فُطَائِفَهُمْ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِيِّنِ سَائِئَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين